يجمعها قسمان يشملان شتى العلوم يا ذوي العرفان أول ذين بالمقاصد اشتهر وهي علوم شرع نزاك الأغر كعلم توحيد المهيمن العلي وعلم تفسير الكتاب المنزلي والسنن الصحاح والآثاري والفقه ثم سيرة المختار صلى عليه اللهم الغيث همر وردد التالون آيات السور والثاني ما كان وسينة إلى علوم شرع الجلال والعلا يسمى اصطلاحا بعلوم الآلة بهانكشاف حجب الجهالة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 في الذكر ثم أورد النقليا فالنقل لا يفهم دون الابتداء بآلة لفهمه فأفردا علم أصول الفقه بالذكر لما حوى من النقل ومعقول سما به يكون ثالث الأقسام من بعد ذين عند ذا الإمامي لأن هذا العلم فيه يمزجوا العقل بالنقل ومنه يولجوا بالنظر الثاقب في الدليل كذاك في المدلول بالتعليل وقد أتا في اللؤلؤ النظيم لزكريا الناقد العليم بأنها أرباعة شرعية وأدبية كذا عقلية ثم رياضية والجميع قد حوا من الأنواع ما بهم فرد ونظمها يطول فانظر عدها فيه فقد عددها وحدها والذهبي يقسم العلم الى خمسة أقسام كما قد أجمعا ذلك في رسالة المسائل بدأن مع التفصيل بالدلائل فمنه فرض لا يكون مسلما عبد بدونه كما قد عول ما مثل الشهادات والصلاة والحج والصيام والزكاة يعلمها من غير ما تفصيل مستيقنا بها بلا تعليل كذلك التصديق بالذي اتى به النبي المصطفى وثبت عنه عليه بارئ الاكوان صلى وسلم ما د وإنا من فرائض الكفاية حفظ كتاب الله والديراية بأسس الشرع على التفصيل وطرق التحريم والتحليل ومنهما استحبك الإمعان فيه شتى علومي شرعين المشرفي وكل ما لذي العلوم من صلة من آلات ومن علوم مكملة ومنهما أوبيحا كالأخبار وسيار الولاة في الأقطار ومنهما يكره كالعناية بجمع شعر زمار وَإِنَّ صرف الوقت في التنقيب عن أشعارهم هو الفضول والغابا إلا إذا كان لي كشف الباطل فإناه ذب عن الفضائل وحفظه من دون تنبيه على ما يخديش الآداب مما حضلا ومنهما يحرم كالسحر وما يوقع في الزيغي إذا ما ما وما مضى من أذر بالتقسيم عن الإمامين لذي العلوم مشتمل على العلوم كلها نقلا وعقلا دقها وجلها وكل تقسيم صحيح إن نضر إليه من كل النواحي فانتصر لكل واحد ولا تعارض بينهم كلا ولا تناقضا فكل واحد له مراد وكلهم على الهدى والراد عليهم رحمة ذي الجلال ما ودق هما وما الهزار رنما وليهنك العلم بني فابتذل نفسك في تحصينه والتحتفل بحفظك القرآن قبل الطالب فهو عماد الشارف المرتاقب وليقترن حفظك بالتجويد رواية عن قارئ مجيد ولتستجزه كي تجيز غيرك فارفع بإسناد العلوم قدرك وثبتن حفظك بالمراجعه فان نسيته فتلك الفاجعه وليحسن الشروع في الحديث من بعد حفظ احسن الحديث وهكذا اشرع في العلوم سالكا مسالك الأسلاف حتى تدرك منهاجهم فالخير في اتباعهم فكن رزقت الفقه من أتباعهم